ان الله وَمَلَائِكَتَهُ يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل, صل وسلم وبارك على سيدنا كبا يمين بك باري الله اللهم صل وسلم وبارك محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى برية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وسلم تسليما كثيرا